قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلادلواه قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعته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 وَاتَّبَعْتُ مِنَ الْتَّابِعِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْطُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ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 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَ أَهُوَسُولُ قَالَ أَرْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُمَا بَالٌ نِسْوَةٍ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُمْ إِنَّ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 ما سلّوه أيت ين بهم جميعا إنّه هو العليّ إنّه هو العليّ الحكيم وتولّى عنهم وقال يا أسف على يوسف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 بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَمْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتبعني.